وما زلنا مع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحم الله تبارك وتعالى مسوفة سنة ستين ومائتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة سنبدأ برسالة للشيخ رحم الله تبارك وتعالى بعنوان نواقض الإسلام قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض نواقض الإسلام الناقض المبطل وأخذها من نواقض الوضوء لعله لأن نواقض الوضوء تبطله يعني إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء كخروج الصوت أو الريح أو التبول أو التغوط أو غيرها من نواقض الوضوء تبطل كذلك هذه النواقض للإسلام تبطله إذا وقع العبد فيها وقبل أن نخوض في ذكر هذه النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ننبه على أمر وهو أن هذه النواقض هي ليست كل النواقض التي ينقض فيها إسلام المرء وإنما هذه أمثلة أو أهم النواقض التي رآها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في زمنه وأهل العلم عادة يقسمون هذه النواقض إلى أربعة أقسام وتحت كل قسم أمثلة بل وأمثلة كثيرة فيقولون نواقض قولية نواقض فعلية نواقض شكية نواقض اعتقادية ثم يضعون تحت كل فرع من هذه الفروع أمورا كثيرة فمثلا نواقض الإسلام القولية يقولون سب الله سب الرسول دعاء غير الله تبارك وتعالى الاستهزاء بالدين وما شابه ذلك من فعلية مثل قتل النبي سجود للصنم اهانة المصحف ويضربون ذلك كذلك امثلة ثم الاعتقادية ان يعتقد كذب الانبياء او يعتقد يعني عدم حدوث يوم القيامة او الشكية كالشك في الجنة والنار وعدل الله تبارك وتعالى وما شاء بذلك منه كل فرع من هذه الأفرع لك أن تضرب أمثلة كثيرة وإنما أراد المؤلف رحمه الله تبارك أن ينبه على أمور كانت الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى منتشرة أو ظاهرة في مجتمعه فأراد أن ينبه عليها رحمه الله تبارك وتعالى وإلا لو قسمنا النواغب كما ذكرت أو كما ذكر أهل العلم لست بدعا في هذا وذكر أهل العلم ذكر أنها قولية وفعلية وشكية واعتقادية وتحت كل واحد من هذه الأربعة يعني الأمثلة كثيرة جدا وقبل الخوض في هذا ان أن الناس على أربعة أحوال أو خمسة أحوال المسلم وهذا واضح جدا ثم بعد ذلك الكافر الأصلي الكتابي كافر أصلي كتابي كاليهو وهم اليهود والنصارى ثم كافر أصلي غير كتابي يسمونه وثني كاتب أصلي كافر أصلي وثني كعباد الأصنام والأشجار والشمس والقمر والملاحظة وما شابه ذلك الهندوس والبوديون هلا هذا كافر أصلي غير كتابي يقولون أو وثني كافر أصلي وثني أو غير كتابي ثم بعد ذلك نقولنا مسلم كافر أصلي, كتابي كافر أصلي غير كتابي وثاني ثم عندنا المرتد وهو المسلم الذي ترك دين الإسلام ثم المنافق وهو الذي يدعي الإسلام وليس من أهله هذه أنواع الناس أو يمكن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الخمسة الذي يريده المؤلف في هذه الرسالة هو المسلم الذي ارتد يعني كان مسلما ثم فعل أحد هذه النواقض فخرج عن دين الإسلام ولا يخرج الإنسان عن دين الإسلام حتى لو فعل هذه النواقض إلا بشروط يعني لا يحكم على أي إنسان أنه مرتد إلا بشروط منها أولا أن يكون عاقلا فالمجنون الذي هو في الأصل مسلم من أبوي مسلمين لو أتى بناقض من ناقض لا يحكم عليه بالردة وبالتالي يعني طبق عليه أحكام الردة وكذلك الطفل الصغير غير البالغ لا يحكم عليه بالردة على الصحيح نقول أهل العلم لأنه غير مكلف أصلا فلو قلنا غير المكلف يجمع المجنون والصغير فهذا لا يقال عنه مرتد كذلك أن يأتي بمكفر لأن بعضنا قد يفعل معصية قد فعل كبيرة قد يسرق قد يقتل قد يرابي هذا لا يقال هنا إنه أتى بمكفر وإنما أتى بمعصية فنفرق بين المعاصى سواء كان صغارا أو كبارا وبين الأمور التي بها يكون الإنسان مرتدا يأتي بمكفر هذا الأمر, الأمر الرابع أن يعلم أنه مكفر فإذا كان لا يدري هذا الأمر كأن يجهل هذا الأمر لا يحكم عليه أيضا بالردة كذلك أن يعني تقام عليه الحجة يبين له ثم يصر على هذا الأمر يعني أحيانا تكون عنده شبهة مثلا يظن أن هذا الأمر هو الحق فيبين له أما إذا لم يبين له لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له تزال عنه الغمة لأنه قد يكون الأمر ملتبسا عليه فلا يحكم عليه بالردة بمجرد أنه تلفظ بأمر أو بقول كفري كما قال أهل العلمي ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه طيب وطبعا أن يكون مسلما ثم ارتد لما إذا كان وثني أصلا هو الكافر في الجملة يعني طيب إذن هذا بالنسبة للرد. طبعا النواقض الإسلام هذه التي سيذكرها المؤلف رحمه تعالى. الأصل أن المسلم هناك كثر من يريدون أن يترك هذا الدين. أولهم الشيطان فبعزتك لو وينهم أجمعين ولا أضلّنهم والأمنيّنهم والأمورنهم فلا يبتكون آداء العام خلق الله. هناك يعني من يدعو إلى إخراجه من هذه الملأ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا والذين كرولا تغفل لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فهناك إذن من يدعو الإنسان إلى الخروج إلى الخروج عن دين الله تبارك وتعالى نبدأ الآن بما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض أو عشر نواقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجني أو للقبر الشرك بصوره وقد مر بنا في الأصول الثلاثة مر بناء أنواع من الشرك فأي شرك فعله دعاء غير الله خشية غير الله الرغبة الرهبة أعمال قلوب التوكل السعانة الاستغاثة هذه كلها من الشرك ومنها الدبح لغير الله والنذر لغير الله مرت بنا كلها فهنا أعاد المؤلف ذكر واقض هنا قال الشرك بالله مطلقا وذكر مثالا وهو الدبح لأن الله جل وعلا يقول فصلي لربك وانحر أي لربك وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين وعلى المشهور من تفسير أهل العلم أن المقصود بالنسكي, بالنسكي هنا هو الذبيحة وذلك تسمى الذبيحة نسكة في أمر وهو أن الغريب ان الذين يذهبون الى السحر والمشعوذين ويطلبون منهم غريب ان هؤلاء المشعوذين كثيرا ما اسمع ممن يذهب اليهم يطلب منه دائما يذبح لغير الله يخصون الذبح اذبح ديكا اذبح انزا اذبح كذا يتقربون بها الى مواليهم من شياطين الجن ليخرج هذا الرجل او المرأة الذي جاء يريد سواء فك السحر او فعل السحر او ما شابه ذلك يريدون له ان يقع في الكفر فغالبا او كثيرا ما يطلبون منهم الذبح. لغير الله تبارك وتعالى فننتبه لهذه المسألة وهناك أناس يعني من كثر خوفهم من الجن والشياطين يذبحون لهم وبلغا ان احدهم يذبح لنبي الله سليمان يذبح ذبيحة لنبي الله سليمان أي صلى تقرب بها إليه أو إلى السحرة والجن الذي كان في زمنه وهذا من غريب ما سمعت فالقصد إذن أن الدبحة لغير الله نوع من أنواع الشرك أعاذنا الله وإياكم منه قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني أي النوع الثاني من النواقض قال من جعل بينه وبين الله وسائطه يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر اجماعا وقد ذكرنا هذا أيضا في القواعد الأربع لما تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى سواء يتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى أو يطلبون منهم الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا اتخاذهم مشفعاء هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى وقد بيننا أو بين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو أن الشفاعة لا تكون إلا بثلاثة شروط وبعضهم يجعلها يعني شرطين هذه الشروط أو يعني هي ثلاثة واثنين المعنى واحد الذي يقول شروط الشفاعة اثنان يقول الرضا والإذن والذي يقول ثلاثة يفصل يقول الرضا الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع يعني في النهاية هي يعني القول واحد يعني سواء الرضا جعلناه قسمين أو جعلناه قسمين بس هم يقولون الرضا أيضا عن الشافع وعن المشفوع له فدعوة شفاعة هؤلاء بدون إذن الله تبارك وتعالى وأنهم يشفعون هذا هذا تكذيب لله لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إن بعدي أيئذن أن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه ويرضى لمن يشاء سبحانه وتعالى كان شافعا أو مشفوعا له وبالتالي ذكر المؤلفون أن من نواقض الإسلام اتخاذ وساط بينهم وبين الله تبارك وهذا لا يشكل على قولنا إن الأنبياء وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى وذلك أن الأنبياء ليسوا وسائط بيننا وبين الله في العبادة وإنما وسائط بيننا وبين الله في التبليغ أن يبلغوننا ما يريد الله منا سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يرسل الوحي إلى هؤلاء الرسل فيقول مثلا يخبر عن نفسه عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله جل وعلا ثم يخبر عن مراده ماذا يريد منا؟ بماذا يأمرنا عن ماذا ينهانا كيف نعرف هل يرسل الله لكل شخص وحيا ويخبره بماذا بما يريد أبدا وإنما يرسل الرسل ويوحي إليهم أن يبلغوا رسالة رسالات الله تبارك وتعالى إلى الناس وأن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وأن الله جل وعلا من أسمائه كذا ومن صفاته كذا ومن أفعاله كذا فكون الرسل واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في التبليغ وليس في العبادة وأما المشركون الذين جعل المؤلف رحمه الله تبارك الله فعلهم شركا هم الذين يتخذون شفعاء لله سبحانه وتعالى في العبادة فهذا هنا هو الفرق في هذه المسألة فالقض أن من يعتقد أن هؤلاء الشفعاء الذين وضعهم يعني ينفعون أو يضرون بأنفسهم هذا كفر أو دعاهم من دون الله تبارك وتعالى وهم غائبون أو, أو ميتون أو سألهم شيئا لا يقدر عليه إلا الله كل هذا الأمر كفر بالله تبارك وتعالى أن, أن, أن يسألهم وهم ميتون يقول اشفع فعلنا يا فلان إنسان الآن في زمانة هذا يقول يا عمر اشفع فعلي؟ ما يصير عمر لا يسمعك رضي الله عنه ولن يشفع لك وكأنك تقول أن عمر يسمع كل أحد في كل مكان وهذا من الكفر والعياذ بالله وكأنك من يدعو عليا ومن يدعو فاطمة ومن يدعو الحسين ومن يدعو المنتظر ومن يدعو البدوي ومن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أي كان دعاء الأموات كفر بالله تبارك وتعالى سواء دعاهم وطلب منهم مباشرة أو طلب منهم أن يشفعوا له عند الله تبارك وطالما أنه يعتقد أنهم يسمعونه ويردون عليه ويستجيبون له لا ما يجوز هذا طلب الشفاعة لا يجوز إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشروع له الناقض الثالث قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر من لم يكفر المشركين يعني واحد قال المسلم والكافر سواء هم على خير ونحن على خير اليهود والنصارى في الجنة البوذيون في الجنة لكم دينكم واليديد طالما انه يعبدون الله ومخلصين لله تبارك وتعالى فهم على خير وهذا عوذ بالله هذا كفر وما يمشاع اليوم من البعض إن وحدة الاديان وما و وسميها أديان الدين عند الله واحد إن الدين عند الله الإسلام ما يجوز أن يقال أديان أديان لا يقال يهودية ونصرانية أديان وإنما الدين واحد عند الله تبارك وتعالى فلا يقال دين موسى ودين عيسى دين موسى هو دين عيسى هو دين محمد هو دين نوح هو دين صالح هو دين هود كل الأنبياء دينهم واحد إن الدين عند الله الإسلام فلا يقال أديان سماوية الدين السماوي واحد وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن, إن معاش الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وهو الإسلام فالدين واحد وهو الإسلام فلا يقال أديان سماوية دين سماوي فقط وإنما شرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ما في مانع أما أديان سماوية لا أديان باطلة نعم هناك أديان باطلة هناك أديان يعني من صنع البشر نعم يدينون بها نعم هذا كثير يقال دين البوذية دين المجوسية دين الهندوسية دين اليهودية اليوم دين النصراني لكن لا يقال لها أديان سماوية أبدا وإنما أديان بشرية جعلها الناس لهم أما إذا كان اليهودية التي كانت زمن موسى هي هي الإسلام، والتي كانت زمن عيسى هي الإسلام، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فعندما نقول اليوم هذه أديان وكلها سماوية هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يس والذي نفس بيده ما يسمعه بيهودي بي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النار، ما فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافه يقول وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافه هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا هذا دين وهذا دين ونتعاون مع بعض هذا لا كذب هذا هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول بعث إلى الناس كافه فلا يجوز أن يقال أديان سماوية إذن والدعوة إلى وحدة الأديان هذه الدعوة نفسها كفر والعياذ بالله وحدة الأديان إذا اتفقنا أنها أديان فلا يجوز أن تتوحد الدين واحد عند الله تبارك وهو دينه الإسلام هنا يقول من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم طبعا من, من لم يكفر المشركين إذا تبين عنده أنهم مشركون لكن إذا كان شاكا في شركهم لا يدري واحد يقول من لم يكفر الكافر وهو كافر طيب اهم شيء يثبت عندي انه كافر قد يأتيني يقول اشهد ان لا اله الا الله عشان واحد رسوله يقول ياتيني شخص يقول لا لا انا سمعت يدعو غير الله انا شفته يسجد لصنم انا ما علي منك كام حتى اراه انا او اتاكد يقينا انه فعلا صار مرتدا اما مجرد اعتمد على قول واحد واقول خلاص احكم عليه انا بالكفر او اذا لم احكم عليه بالكفر فانا كافر غير صحيح هذا الكلام عندهم أو عند المؤلف رحمه الله تعالى ومن سار على دربي في هذه المسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر أي من ثبت عنده كفره من ثبت عنده كفره يعني أنا أذكر أنه قال بعضهم قال لي إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار فقلت له كيف ليسوا بكفار هل هم مسلمون قال لك طيب الله سبحانه وتعالى جعل الناس باسمين كافرا ومؤمنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن ما في ما في ثالث إن لم يكونوا مسلمين فهم كفار شو المشكلة يعني هم أصلا ما يرضون يقول تقول عنهم مسلمين روح أي يهود أو نصراني قل أنت مسلم يقول لك لا ليش ما أقول لك كافر فكل من لم يكن مسلما فهو كافر ما المشكلة يعني قال هؤلاء أهل كتاب ولا يقال عنهم إنهم كفار قلت له طيب لو فرضنا أن رجلا مسلما واسمه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الكريم يعني عبد إلى جد كله يعني مسلم طيب بعدين قلت وقال هذا الرجل العياذ بالله إنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا يونس ما يؤمن بيونس يقول يونس ليس بنبي هل هو مسلم أو هل هو مسلم أو كافر عندك قال كافر. قلت طيب. الآن اليهود يكفرون بعيسى ومحمد عليهم السلام. والنصارى يكفرون بمحمد. الذي يكفر بيونس عندك كافر. والذي يكفر بموسى بعيسى ومحمد ليس بكافر. فسكت. لكنه صر على قوله يعني ما سكت تراجعا عن. قال كافك كنت وخلاص بس أنا أقول. ليسوا بكفار هذا كذب كل من لم يؤمن بمحمد فهو كافر ما في كلام لكن تبقى القضية هل يلزم من كونه كافرا أن نقتله هذا موضوع ثاني وليس لنا شأن في هذا ولا لنا حلذين نقيم الحدود وهذه مسألة حب أن ننبه عليها أن عندما يحكم أهل العلم على فلان بأنه كافر ليس معناه اذهبوا واقتلوه. هذا إقامة الحد وإقامة الحجة ليس من شأننا يعني أي إنسان أتى بكفر أو كذا هذا يرفع أمره إلى القضاء والقاضي هو الذي يناديه وهو الذي يستتيبه وهو الذي يحكم بعد ذلك عليه أنه مرتد أو غير مرتد وإذا حكم عليه القاضي أنه مرتد أو غير مرتد الوالي أو الحاكم أو السلطان هو الذي يحكم عليه بالقتل أو عدم القتل فنحن لا نحكم بالردة وإنما هذا من عمل القاضي ولا نقيم الحد لأن هذا من عمل الوالي فلا نخلط بين الأمور فعندما يقول أهل العلم لم يكفر الكافر فهو كافر لأنه كأنه يكذب الله, الله يقول كفار الله سبحانه يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكل النصارى يقولون ثالث ثلاثة الله سبحانه يقول أهل النصارى أقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نحن نقول أن لا, لا يكفرون هذا تكذيب لله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت بي إلا كان من أهل النار فالقصد إذن هذا معنى قول المؤلف من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كان يقول هن على خيرهم على خير كل الطرق تؤدي إلى مكة يعني حنا نعبد الله بطريقتنا واللي هود يعبدون الله بطريقتهم هذا لا ما هو صحيح أبداً فوبالتالي إذا لابد أن يبين أن حكم هؤلاء أنهم كفار لكن لا يلزم من كفرهم أننا نستبيح دماءهم ونقتلهم أبداً. هذا موضوع آخر أبداً لا شأن له في حديثنا وعلى كل حال هذه الأبواب أو نواقض الإسلام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هي باب كامل في كتب الفقه هذه مساء الفقهية باب كامل اسمه باب حكم المرتد في كل كتب الفقه في كل المذاهب في مذهب أحمد في مذهب مالك في مذهب الشاف في مذهب حنيفة حتى العلماء الذين لا يلتزمون بمذهب يضعون في أبواب الفقه باب حكم المرتد فهي مسألة فقهية وما يترتب على ذلك من الأمور أنه تطل يفرق بينه وبين زوجته أو إذا كانت المرأة هي المرتدة يفرق بينه وبين زوجها لا يرث لا يورث يقام عليه الحد بعد إقامة الحجة عليه لا يدفن في مقابر المسلمين لا يصلى عليه لا يكفن لا يغسل يعني مسائل أخرى ترتبط ذاك هو من باب يعني هو الأقرب إليه أنه من أبواب الفقه أكثر من أنه من باب العقيدة فالقصد إذن أن المؤلف هنا أراد أن ينبه إلى هذه المسألة وهي أن من نواقض الإسلام أن الإنسان لا يكفر من كفره الله أو يصحح مذاهب أو أقوال المشركين أعذنا الله وإياكم من ذلك طيب قال الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه قال فهو كافر يعني لابد أن نعلم كما قال علي بن طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج بداية خروجهم أنهم صاروا يصيحون في المسجد يقول لا حكم إلا لله فكان علي رضي الله عنه يرد عليهم ويقول كلمة حق أريد بها باطل نعم نعتقد نحن أنه لا حكم إلا لله لكن ماذا تقصدون بهذا أنه نكفر عليا رضي الله عنه فلذا قال لا حكم إلا لله لما حكم الحكمين في معركة صفين فالشاهد من هذا أنه من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه فيقول أنه يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا مناقض لقول الله تبارك وتعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني أنت فيما شجر بينهم ثم لا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكذلك يقول الله تبارك وتعالى لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أمروا أن يكفروا به ويلود الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسان وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوب فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فالقصد إذن أن التحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى هذا أيضا من الكفر أن الإنسان يرى أنها غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ولذلك قال اهل العلم في التحاكم الى غير الله جل وعلا يمكن تقسيمه الى سبعة اقسام التحاكم الى غير الله جل وعلا او الى غير حكم الله جل وعلا يمكن تقسيمه الى سبعة اقسام القسم الاول ما ذكره المؤلف وهو ان يعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه где غير ما anزله الله افضل مما أنزل الله أو أفضل مما أمر الله بالتحكم إليه أو أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسهلا كافر مشرك النوع الثاني أن يعتقد أنه مساون لحكم الله مساوي لحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كافر أن يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان كان يصلح لذلك الزمان لكنه لا يصلح لهذا الزمان هذا أيضا كافر مشرك الرابع أن يعتقد أنه مخير أن يحكم بشرع بشرع الله أو يحكم بغير شرع الله يعني مخير والأمر فيه سعة هذا أيضا كافر إذا أربعة يكفرون من اعتقد أنه أفضل من حكم الله من اعتقد أنه مثل حكم الله من اعتقد أن حكم الله لا يصل لهذا الزمان من اعتقد أنه مخير يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ويقول الله تبارك وتعالى فغير دين الله يبغون ويقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزله فأولئك هم الكافرون ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقنون فالقصد إذن أنه إذا كان واحد من هؤلاء الأربعة فهو كافر خارج ملة الإسلام طيب متى لا يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أفضل لكنه فعل ذلك جهلا أو فعل ذلك لهوى فعل ذلك جهلا أو فعل ذلك لهوى أو فعل ذلك مجبرا لهذا الأمر فهنا لا يكفر هنا لا يكفر إن فعله جهلا أو لهوى أو طبعا هوى يدخل فيه أشياء كثيرة هوى بمال أطي مالا هوى الكرسية بكرسية هوى لأن هذا قريبه حكم له ويذكركم بما قلناه في الدرس الماضي ألا وهو لا فرق في هذه كلها بين حاكم البلاد وسلطان المسلمين وأي رجل يحكم بين اثنين كله سواء كل من تحاكم إلى غير الله فلذلك يتعلق بعض الجهلة بأن هذه المسألة خاصة بالحكام ويعمل الانقلابات على الحكام وكذا وهو في بيتي قد لا يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى أو إذا تحاكم إليه اثنان وقف مع أحدهما ضد الآخر مقابل رشوة أو مقابل صداقة أو مقابل كراهية لهذا وهو والحاكم سواء في هذا إن اعتقد أنه أفضل اعتقد أنه مساوٍ اعتقد يكفر فالمثل ليست خاصة بالسلاطين وإنما عام ومن لم يحكم بما أنزل الله من أي واحد نكيرة أي واحد يحكم بغير ما أنزل الله تنطبق عليه هذه الآية إذن هذا الناقض الرابع نبدأ بالناقض الخامس قال رحمه الله الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر يعني من أبغض شيئا مما جاء به الرسول الله تبارك ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم النسان يكره شريعة الله تبارك وتعالى حتى لو عمل بها لكن يكرهها هذا كفر والعياذ بالله ومنها قول الله تبارك منها قول البعض اليوم مثلا انه لا يقبل ان يكون ميراث المرأة نصف ميراث الرجل او لا يقبل ان يكون الحكم بما انزل الله واجبا او لا يقبل أن يكون الوضوء بهذه الطريقة أو الاغتسال أو أي شيء من أحكام الشرع يقول إنه يرفضه أو لا يقبله أو يقول أنا أعمله وغير مقتنع بحكم الله تبارك وتعالى هذا كله من الكفر أعاذنا الله وإياكم من ذلك ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما لا يجدون حرجا هذا الحرج الذي يجده الإنسان في قلبه هذا دليل على عدم إيمانه عازل الله وإياكم من ذلك وهذا لا يعني أن الإنسان يكره ما ثقل عليه كما قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا ما تكره النفس لكن نحن نتكلم الكره العقدي الكره العقدي وإنما ما تكره النفس من الأمر بالجهاد من الإنفاق في سبيل الله اي أن النفس تحب المال مجبولة زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقمطرات من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنام والحرط فهو يعني يدفع الزكاة لكن هو يحب المال خاصة اذا كانت في نفسه يعني كان في نفسه الشح والحرص فهو يدفعه لكنه راض بحكم الله تبارك لكن نحن نتكلم الذي لا يقبل الذي لا يرضى بحكم الله تبارك وتعالى وإن طبقه هذا حال المنافقين المنافقون هم كذلك الذين لا يقبلون شرع الله تبارك وتعالى ولكن يعملون به نفاقا للناس أعاذنا الله وإياكم من حالهم ولذلك قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره يعني ما تكرهه النفس لكن الإنسان يعني يجبر هذه النفس يربي هذه النفس قد أفلح من زكاها فإنسان يربي نفسه يؤديبها كما قيل والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفظمه ينفطم فتؤدب هذه النفس حتى ترضى وتقبل ما أمر الله تبارك وتعالى به نعم الناقض السادس قال من استهزأ بشيء من دين الله أفن قال من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه, هذه الآية كما ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة خرج معه وكثيرا ما كان يخرج معه بعض المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء يقصدون حفظ القرآن قراء القرآن قالوا ما رأينا مثل القرائين أجبن الناس عند اللقاء وأكثرهم أكلن يقولون طيب وأر بطونا وأكذب ألسنا وأجبنهم عند اللقاء أرغب بطونا يعني يحبون الأكل والدنيا وتعلقون بها وأكذب ألسنا كذابين وأجبن الناس عند اللقاء فأنزل الله تبارك وتعالى دفاعا عن أوليائه سبحانه وتعالى قوله جل وعلا قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلما نزلت هذه الآيات جاء بعض هؤلاء المنافقين أو الذين تكلموا على كل حال جاءوا إلى النبي صلى الله وسلم يعتذرون وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب وبعضهم قال يا رسول إنما هو حديث الركب يعني هكذا كنا نتكلم لا نقصد هذا الكلام لأن الله فضحهم مباشرة تكلموا فنزلت الفضيحة من عند الله تبارك آيات تتلى تفضح هؤلاء وهنا قال أهل العلمي أو بعض أهل العلم قالوا احتمال أمرين احتمال, احتمال الأمر الأول أو الأمر الأول المحتمل هو أن هؤلاء من المنافقين وهذا هو الأظهر أن الذين تكلموا بهذا الكلام ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل وأجمل الناس عند اللقاء قالوا هؤلاء المنافقون هم الذين قالوا هذا الكلام والقول الثاني ليس منافقين وإنما من جهلة المسلمين فلما قالوا هذا الكلام أنزل الله تبارك وتعالى كفرهم بهذا لأن هذا الاستهزاء كفر استهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم من القراء صلى الله عليه وسلم سيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه فلا استهزأوا بقراء القرآن فأنزل الله كفرهم وهكذا قال أهل العلم من استهزأ بشيء من الدين كفر وهنا نفرق بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بمن ينتسب إلى هذا الدين هذه مسألة مهمة جدا لأن الاستهزاء بالأشخاص هذه من الكبائر إنسان يستهزأ بالناس يسخر منهم الاستهزاء والسخرية متقاربان فالذي يستهزئ بالناس ويسخروا منهم هذا مرتكب لكبيرا يا أيها الذين لا يسخر قوما من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسان عسى يكونوا عسي يكون عسي يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فناداهم باسم الإيمان فالقصد أن الاستهزاء كان بالأشخاص لأشخاصهم فهذه كبيرة كان يمر رجل مثلا يسخر منه لشخصه أما أن يشخص من يسخر منه لدينه يسخر من السنة يسخر من القرآن يسخر من الدين هذا هو الكفر أعذنا الله وإياكم من ذلك ولذلك القراء هؤلاء هم كانوا العباد وفي غزوة أو في معركة الحديقة في قتال مرتدين معركة الحديقة ضد أهل اليمان ضد مسلم الكذاب كانت من أشد المعارك التي خاضها المسلمون كان خالد بن وليد مر على سالم مولى أبي حذيفة فقال له يا سالم أتخشى أن نؤتى من جهتك يعني أن يدخل عين الكفار من جهتك فقال له سالم بئس حامل القرآن أنا إذن وسالم من الأربعة الذين قال كانوا قراء الصحابة الذين أمر أن يأخذ القرآن منهم سالم مولى أبي حذيفة وابن عمر بن العاص وزيد بن ثابت وظهر بن مسعود فالقصد أن سال مولى أبي يقول له خالد أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال بئس حامل القرآن أنا إذا فالقراء كانوا عبادا كانوا أثقيا بخلاف هؤلاء من المنافقين أو من المرتدين الذين فعلوا هذا الأمر وكان هذا الرجل يأتي يقول عبد الله بن عمر يقول فكنت أرى النبي صلى يمسك بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحبلها ويقول, يا رسول الله إنما كنا ويقول وراء قدمي حافيا على الصخر يقول هو يلحق بالنبي صلى يمسك بالحبل ويقول يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب إنما هو حديث الرك يقول والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزمون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلما كرر الطلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حال المنافقين فعلا والمشركين كما قال تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إله لهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاللون وما أرسلوا عليهم حافظين فالقصد أن هذا فعل الكفار فعل المنافقين هم الذين يستهزئون ويسخرون من المسلمين لإسلامهم لا لأشخاصهم والله أحدهم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 فيقول أهل العلم هي رقى وعزائم وعقد يستخدمها هؤلاء السحرة بالتعاون مع الجن ويكون منها أيضا الصرف والعطف الذي يسمى بالتولة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائمة والتولة شرك والتولة هي ما تسمى بالصرف والعطف لكن قبل أن نخذ فيه أو نتكلم عن التولة نبدأ بكلام عن السحر السحر منه ما هو يعني يطلق عليه لفظ السحري وهو مباح ومنها ما هو يعني محرم يعني أحيانا يكون السحر في اللغة يعني الآن مثلا عندنا السحر الذي هو الكفر هو الذي يكون فيه تعامل مع الجن والساحر لا يتعاون معه الجني الكافر له الشيطان إلا إذا كفر بالله وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة سواء من قبل السحر الذين تابوا أو من قبل الناس الذين يعني يعرفون أموراً أو قرأوا في الكتب أو غير ذلك أن هذا السحر أو هذا الساحر عفوا لا يكون ساحراً إلا يعاونه الجني الشيطان الجن حتى يكفر بالله وذكروا لذلك أمثلة بعضهم ذكر أنه يقرأ القرآن أو الفت يقرأها بالمقلوب وبعضهم قال يدوس على المصحف وبعضهم قال يبول على المصحف والعياذ بالله وبعضهم قال يسب الله وبعضهم قال يلطخ المصحف بالنجاسات وغير ذلك من الأمور المهم أن الجني الشيطان لا يعاونه حتى يكفر بالله تبارك وتعالى ومنه السحر الذي هو التخيل يخيل لعين الإنسان عن طريق أيضا الجن والشياطين يخيلون له كما قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعة والساحر لا يغير حقيقة الأشياء يعني لا يقلب الرجل حمارا ولا يغير من شكله أبدا ولا يجعل الحية عصا، ولا العصا حية ولا الحبل حية وإنما يخيل للناس ذلك كما قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وسحروا أعين الناس وسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهو لا يغير حقيقة الأشياء وإنما يخيل للذي أمامه أنه غير حقيقة الأشياء لا يغير حقيقة الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا هو الذي حول جماعة من بني إسرائيل يكونوا قردة خاسئين وجعلهم خنازير سبحانه وتعالى غير حقيقتهم عصى موسى قلبها إلى حية حقيقية أما عصي وحبال السحر فهي عصي وحبال ولذلك قال الله تبارك وتعالى أن موسى عصى السلام تل أنها تلقفت عصيهم وحبالهم ألقي ما في يدك تلقف ما صنعوا وهنا أيقن السحر أن هذا الذي جاء به موسى ليس بسحر لأن حي حقيقية بلعت الحبال والعصي ليست قضية توهم وتخيل فهذا هذا نوع من السحر أيضا فإن كان فيه تعاون مع الجن وهو كذلك وهو أيضا كفر النوع الثالث من السحر الذي يسميه الناس سحرا وليس بسحر وإنهم يسمى بخفة اليد يسمى خفة أو حركات أو عكس يعني يغبي أشياء بالكاميرا يلعب هذا هذا يعني عبث التكنولوجيا الحديثة وما شاء وهذا ليس بسحر وإنما إما خفت يد وإما وإن سماه الناس سحرا فليس هذا السحر المقصود وهناك السحر الذي هو البيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحرة يعني وهو الكلام اللطيف الجميل المرتب المنسق الذي يسحر الإنسان وذاك يقول سحرني بكلامه يعني كلامه مرتب مقبول مقنع فبعضنا يقول أنه فلان ساحر إذا تكلم ساحر يعني يقنع الناس يستطيع أن يقنع الذي أمامه فهذا ليس بسحر وإن سمي سحرا النبي سماه صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة وذكروا في هذا قصة وهو أن الزبرقان بن بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه عمر بن الأهتم فقال الزبرقان بن بدر للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد بني تميم يقول والمطاع فيهم أمنعهم من الظلم وآخذ منهم بحقوقهم يعني انا ثم التفت إلى عمرو بن الأهتم وقال وهذا يشهد بذلك أو هذا يعلم ذلك يعني أشار إلى عمرو بن الأهتم أنه يعلم عني أنني سيد بني تميم وأنه كذا فقال عمرو بن الأهتم يا رسول الله إنه لشديد العارضة مانع اللي جانبه مطاع في أدنيه شديد العارضة يعني بالنقاش وكذا شديد يعني شديد بالنقاش مانع اللي جانبه يعني فعلا اللي صوبه وكذا مانيع له مطاع في أدنيه مطاع في أدنيه يعني القريبون هذا اللي يطيعونه لكن ليس كل بني تميم هو قال أن سيد بني تميم قال هو مطاع في أدنيه فقط فغضي زبرقان ابن بدر من كلام عمرو بن الاهتم لأنه نقص من قدره فقال يا رسول الله والله إنه يعلم أكثر من ذلك ولكن منعه الحسد يقول زبرقان عن عمرو بن الاهتم قال لي هذا الكني مطاعفي أدني مانع لي جانبي شديد العارضة حسدني وإلا يعلم مني أكثر من ذلك فقال عمرو بن الاهتم أنا أحسدك والله إنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الزبرقان بمثل والله يا رسول إنه للئيم الخال حديث المال أحمق الوالد مضيع في العشيرة قلب عليه قلب جاهدة طيب يقول لئيم الخال أخواله لأماء طيب حديث المال يعني توه صار غني وصار يتفاخر أمام الناس أحمق الوالد أبوه أحمق مضيع في العشيرة يعني ما تطيع بني تمين, بني تمين ما تطيعه ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لقد صدقت في الأولى لما مدحت بما فيه ولم أكذب في الثانية ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما أعلم وإذا غضبت قلت أسوأ ما أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة إن من البيان بس أعجبه كلام عمر من الأهتم لما تكلم عن الزبرقان بن بأس المهم القصد أن السحر في الأصل أنه كفر إذا قلنا له تعالى مع الشياطين وإذا قال الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزع لناكين يذعب وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فذكره مرتين إنه كفر كفر ثم قال ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذه هي التوله التفريق بين الزوجين فهذا بالنسبة للسحر إذا أنه كفر إذا كان فيه تعاون مع الجن وإذا كان خفة يد وما شابه ذلك فهذا ليس بكفر وإنما هي خفة يد كما نسمىه الناس سحرا ومنه التخيل وهذا فيه تعاون مع الجن أيضا هو كفر وهو الذي كان لسحرة فرعون ومنه ما يسميه الناس سحرا من حيث اللغة من السحرني بكلامه واحد يقول زوجتي سحرتني يعني بجمالها بأخلاقها بحسن تعاملها ونفس الشيء يثقى عن زوجها فهذا السحر حلال ما في شيء وين سماه الناس سحرا فهذا لا بأس به والسحر على كل حال إذا وقع الإنسان هو مرض يصيب الإنسان وممكن يتعرض له أي إنسان كما قال الله تبارك وتعالي عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم فيقع السحر على الأنبياء يقع السحر على غير الأنبياء أنه مرض من الأمراض وإذلك وقع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم واشوفي منه صلوات ربي وسلم وقع على موسى صلى الله عليه وسلم قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسأ حتى موسى قال يخيل إليه من سحرهم الأنس عن طريق الجن والشياطين فالقصد أنه لا يعيب الرسالة وقوع السحر لأنه على البدن لا على العقل وإنما وقع على البدن فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى والله على أما التولى التولى قلنا هي يسمون الصرف والعطف الصرف والعطف وهو أن يجعله يحب زوجته أو يكرهها أو تحب زوجها أو تكره وهذا أكثر ما يفعله النساء وهو أنها تريد زوجها لها فتعمل السحر أو تفرق بين رجل ومرأة فتعمل السحر ويقع من الرجال لكن أكثر ما يقع من النساء وله يا بالله وهو استخدام السحر للتفريق أو الجمع عشان زوجك يحبك يصير خاتم بيدك على طول تعلم تعلمي السحر وهكذا وله يا بالله فهذا السحر يسمى التولة والصرف والعطل كيف يكون السحر هذا سبحان الله لما يستخدمون مثل هذا السحر يحببها يكره زوجها فيها مثلا يبون فرقون بينها وبين زوجها كما قال يفرقون به بين المرء وزوجه الشيطان يشكل في عينيه زوجته كأنها جني كأنها قبيحة يصلونها صورا في عينيه تخيل فمن يشوفها يكش منها والعكس صحيح من يشوف زوجه وعذ بالله تشوفها بشكل قبيح جدا وهو يراها بشكل قبيح فبالتالي يطلقها يكرهها ثم يطلقها أو هي تكرهه فلا تقبل أن تعيش مع هذا الصرف العطف العكس يقول خليه خاتم بدينك يحبك أو خليها خاتم بدينك بحيث تحبك وكذا فعلى كل حال هذا السحر يعني إن كان بالتعاون مع الجن والشياطين فهو كفر وإن كان باستخدام أدوية كما قال الشافعي رحمه الله وغيرها فهو من كبائر الذنوب بعدنا الله وإياكم منه الثامن النقض الثامن قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين طبعا هذه في قول الله تبارك وتعالى ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وفي سورة كاملة نزلت في هذه القضية وهي موالاة الكفار سورة الممتحنة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأتكفروا بما جاءكم يلحق هذه القصة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة وهو ما يسمى فتح مكة عندما غدرت قريش وخانت صلح الحديبية كما هو معلوم في آخر السنة السادسة من الهجرة تم صلح الحديبية ومن بنود صلح الحديبية أن يتوقف القتال عشر سنوات وأن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القادمة وان من اراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني معه وله مال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اراد أن يدخل في حلف المشركين فكذلك. فدخلت خزاعة في حلف النبي ودخلت بكر في حلف قريش. ثم بعد أن تم الصلح غدرت بكر بخزاعة وأراد أن تقتل منها. فساعدت قريش بكران على خزاعة أرسلوا جنودا يقاتلون معهم ومدّهم بالأسلحة. هذا نقض للصلح أو الشروط شروط الصلح. عندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة وفعلا. أخبر القريبين منه أنه قد عزم على الدخول إلى مكة من هؤلاء حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وحاطب بن أبي بلتع ليس من قريش ولكن كان يعيش في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو مكة أرسل رسالة مع امرأة يقال لها سارة أرسل معها رسالة مكتوب فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر غزو مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما زال مستمرا فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب وأنه أرسل رسالة مع سارة عندها نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وقال لهم إلحقوا بمرأة اسمها سارة خرجت من المدينة إلى مكة معها كتاب إلى قريش تجدونها في روضة خاخ كان بالطريق من مكة المدينة إلى مكة فاخذوه منها فانطلق علي والزبير والمقداد رضي الله عنهم حتى لحقوا بها وامسكوها سار هذه فقالوا لها أخرج الكتاب فقالت اي كتاب قال الكتاب اللي معك حاطب قالت ما معي شيء ففتشوا رحلها لم يجدوا شيئا. كتاب ورقة صغيرة يعني من جلد ولا شيء تخفى يعني ففدى شو ما وجدوا شيء فقال لم نجد فقال علي والله ما كذبنا رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب الرسول قال في كتاب أنا في كتاب فقال لها علي انظري لا تخذين الكتاب أو لننزعن الثياب مسألة يعني ما في تراجع لتخرجنا لتأونا ننزعنا ثياب فلما رأت الجدة من علي رضي الله عنه قالت إذن انتظروا فذاحت ف... خمارها وإذا هي جعلته في عقاص شعرها الكتاب هذا فاعطتهم إياها هي لا تقرأ ولا تكتب ولا تدري ماذا في الكتاب فأخذوا الكتاب ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم النبي الكتاب فإذا فيه من حاطب النبي بلتع يخبر قريشا بما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فنادى حاطبا تعال يا حاطب أراه كذا ما هذا يا حاطب فقال حاطب والله يا رسول الله ما كفرت ولكني امرؤ ملصق في قريش لست من قريش وأولادي هناك في مكة فاردت أن تكون لي عندهم يد وأنا أدن الله ينصرك عليهم اجتهد وأخطأ اجتهاد خطير جدا قال ظننت أنا أدر أن الله بينصرك عليهم لكن خفت يضرون عيالي هناك لأن عيالي مو من قريش فأرسلت هذا الكتاب حتى بس يحفظوا لي أولادي هناك فغضب عمر رضي الله عنه وقال يا رسول دعني أضرب عنقه فقد نافق لأن هذا ليس فعل المسلمين هذا هذا خيانة قال دعني أضرب عنقه فقد نافق ولكن شفع لحاطب ماذا شاف الحاط في هذا الاجتهاد الخطأ الذي اجتهده شاف له أنه كان من أهل بدر يعني مسلم مؤمن تقي لكن غلط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعمل ما شئت وقد غفرت لكم انتهى الأمر اغلق الموضوع فأنزل الله هذه الآيات يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة حتى بلغ آخرة هذه السورة المباركة يا أيها الذين لا تزولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبول يعني بدأها بالنهي ونهاء بالنهي عن موالات الكفار فإذا موالات الكفار مظاهره المشركين موالاتهم أو توليهم عفوا هذا يكون من الشرك والرد عن دين الله تبارك وتعالى فالتولي إذن هي مظاهرة المشركين الوقوف معهم وساندتهم ضد المسلمين هذا التولي أما الموالاة يقول أهل العلم وهي المحبة هذه أيضا لا تجوز لكنها لا تكون شركا وإنما تكون من كبائر الذنوب محبة المشركين تكون من كبائر الذنوب كما قال الله وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الاخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم وعشرتهم فالقصد هو أن أهل العلم فرقوا بين التولي والموالاة. فيقول التولي يعني مع المشركين ضد المسيحين هذا كفر ردة. أما الموالاة وهي المحبة فهذه من كبائر الذر. على كل حال أن هذا لا يجوز وهذا لا يجوز والله المستعان. طيب. تسعة نستمر إن شاء الله حتى نكمل الناقضين حتى لا ينقطع الدرس التاسع يقول من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى قال فهو كافر من اعتقد ذلك يعني لو جاءنا إنسان قال أنا أخرج عن شريعة محمد مثل بعض زنادقة صوفية الذي يقول نحن قد بلغنا اليقين نحن نأخذ أحكامنا من الله أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت نحن نأخذه من الحي الذي لا يموت أي مباشرة هذا كله كفر والعياذ بالله أما دعوة يقول طيب هذا الخضر خرج عن شريعة موسى لماذا تمنعون أن يخرج أحده عن شريعة محمد نقول له فرق عظيم جدا أولا موسى لم يرسل إلى الثقلين لم يرسل الناس كافة موسى رسول بني إسرائيل والخضر ليس من بني إسرائيل فلذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأنه غير مرسل كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كفى. الأمر الثاني، موسى نبي والخضر نبي على الصحيح، نقول أهل العلم هذا نبي وهذا نبي فهو ليس ليس تابع الله وإنما نبي مثله صحيح دونه في المنزلة موسى منزلته أعلى عند الله تبارك لكن في النهاية أنه لا يجوز قياس نفسه أي الذي يتكلم بهذا الكلام ويسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالخضر. مع موسى صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين العاشر قال الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اضر من من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون الاعراض عن دين الله تعالى ومنها قول الله تبارك وتعالى من اضر من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وقال سبحانه وتعالى كذلك تتكى آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أعرض وكذلك نجزي من قال رب حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك تتكى آياتنا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياته ربه فهذا العراض هذا الإعراض كفر، وووالإعراض نوعان كما قال أهل العلم إعراض تدين وإعراض عناد المقصود هنا إعراض العناد إعراض العناد وليس إعراض تدين لأن الإنسان إذا عرض تدينا كان يقول مثلا مثلا خلنا نقول يعني كان منحرفا في بدعة أو غيرها فلا يل أن يسمع منك يحدث أنه حذر لا تسمع يظلك كذا أنت على حق أنت على كذا فما يسمع تدينا هذا لا يكفر وإنما الذي يكفر هو الذي لا يسمع عنادا واستكبارا فهذا الذي يكفر عذا الله تبارك وتعالى وياكم من ذلك طيب بعد ذلك بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا كله قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجد والخائف إلا المكره يعني الهازل والجد سواء وإذا الله تبرك كفر الهازلين لما قال قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزون أتى تلقد كفرتم فلم يفرق بين الهازل والجد قال والخائف كذلك وبينما استثنى المكره يعني الخائف لا المكره إيه ما الفرق بين الخائف والمكره قالوا الخائف يعني لا ي... يعني مجرد انه يعني خوف يسير يعني ليس خوفا ملجئا المكره خوف ملجئ المكره خوف شديد ملجئ يعني يقتلونه او يعتدون على اهله او ما شابه ذلك هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا المكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا معذور عند الله تبارك وتعالى أما مجرد خوف يخاف إنه يضرب يخاف إنه يأخذ منه منصبه يخاف أن يأخذ منه بيته هذا ليس مبررا لأن ينطق بالكفر وعلى كل حال الأصل في هذا كله أن الإنسان لا يقول كلمة الكفر ولا يستجيب الكفار إلا إذا يعني كان خاطرا الأمر كما قال الله تبارك وتعالى يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى إذا وصل إلى أنه يخشى على نفسه من الإذاء وكذا حقيقة لا مجرد وهم طيب فهنا إذا أكرها كما قال الله تبارك إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا شيء عليه ولكن من شرح بالكفر صدر هذا الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى <تصفيق> قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا يعني هذه العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال فإن بغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من وجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم واركا محمد ورحم الله الشيخ محمد لهاب وأجل له